إِنَّ فِرْحَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعل لهم امهة ونجعلهم, ونجعلهم الورفين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم كانوا يحذرون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 وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس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 من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقوا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّ مَلَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل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 إِنِّي أَرَسْتُ لَهَا وَلَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَانُوا دِيْمَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْكِ عَصَوَكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَارُونُ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا أَن يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُونِ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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْوَالِمُونَ يَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما القرون الأولى بصائر للناس وهدى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 مِن نَّذير مُن قَبِلِكَ عَهُم ييتَذَكَون وَلَل أَن تُصبَهُم مُصبَةٌ بِمَا قَدمَةْ أيدينهمم فََقولُولُ رَبَّّمَا لَلَا أَرسَللتَ إِ لَنَا رَسُولًا فَنَاتَّبِع آياتِك فَنَاتَّبِع آياتِكَ وَمَكُونَ مِنَ المُؤمِنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قُلْ فَاتَّبِعُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُ مَا اتَّبَعَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ الله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 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَا كُنَّا تَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يعلمون.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 الأرأيتُم إِن جَعللَى اللهَّ عَلَكُم الليلى سرَمَدًا إ يَوْ القامَةِ مَن إلَهُ غَيرُ الله مَنْ إهُ غَيرُ اللهَّ يَأتيكُم بض إِ أفَلا تسمعون ُ الأأَرَأيتُم إنِ جَعَى اللهَّهُ عَلَيكُم النَّهَا رَسَمَدًا إلى يَوْم القِيياامَةِ مَن إلَهُ العيرُ اللهَّه يَأتيكُمْ مَنْ إلَهُ الَّيِر اللهَّه يَأتيكُم بِلَل تَسكُلونَ فِيهِ أَفَلااتُ بَصِرون وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا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 أَو لَمْ أن أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مَن قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المجرمون.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 فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ